أنا غالق أنا غالق ما عرفتش أشكون الخالق انا غالب راني غالب معرفتيش اش كون انخالب نستاهل كيا بالنار كن عشر واحد غدار نستاهل كيا بالنار كن عشر واحد غدار هالعمل اللي عليها صار غالب يا وخياني غالب Våra fisket är masotusch, varför är det så att masotusch och لا عاد صاحبنا مغشوش لا عاد صاحبنا مغشوش عامل عن تنحيت فلوسي فلوس طاري جي هاللوسي عامل عن تنحيت فلوسي فلوس طاري هاللوسي تراسي ملوح في فوسي كي إني ولما مالك تراسي ملوح في فوسي كاني شري ولما مالك غالت يا خياني غالت arna galler, arna galler, måste jag skulda galler. Arna galler, arna galler, måste jag skulda galler. Nåste hälkja i natt, en tio och en gaddar. Nåste hälkja i natt, en tio och en gaddar. Hela arbetet som har gjorts är الخالد الوعكة يحب الهندي بلا شقشور يحب الهند بلا شقشور يشبك فيها ويعمل دعكة يكسرني مثل الشرشور كسرني مثل الشرشور ويقولي أنا خاتي رول الجب تلا نفريق ويقولي أنا خاتي رول الجب تلا نفريق بفلوسي نقدر نشريك ونحطك بيعت طارت بفلوسي نقدر نشريك ونحطك بيع عقارك سوق الفكات العابث انا غالب انا غالب ما اتششكوني غالب انا غالب انا غالب ما اتششكوني غالب نستاهل كيه بالنار كن عشر واحد غدر نستاهل كيه بالنار كن عشر واحد غدر هالعمله اللي عليا صارت غالب يا خياني غالب Gå med lasshåb, rasi min hem, valla Rasi Ta Ta Fågelspå på löp. Så må ni inte en skit. en skit. Jag är en en en نبتش أجفون الخالد نستاهل كيا بالنار على شبيني بكرة أحمر نستاهل كيا بالنار كنا عشر واحد غدار هالعمل اللي علي صار غالت يا وخياني غالت